أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا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 تذكا واهديك الى ربك فتخشاه فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله هناك الى الاخره والاولى إن 129-فى ذلك لعبرة لمن يخشى 120-أأنتم أشد خلقا أم السماء